بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين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 يجادلونك في الحق بعدما تبين أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم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 يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادباع ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه, أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضبهم من الله وماواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم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 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عد ولا تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين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 يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وان الله عاده أجر عظيم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 وَيَعُودُ فَقَدْ مَرَّتْ سَنَةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان وما أنزلنا على يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينته ويحيى من حي عن بينه ان الله لسميع عليم اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور واذا يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله الله لَيَقُضي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَثْبُتُوا وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأُطِيعُ اللَّهَ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 إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 ان الله لا يحب الخائنين ولا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 واتقوا الله ان الله غفور رحيم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان يريدوا خيانتك فقد ان الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض